بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوء معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 فخلقنا المطاة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعدين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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قور سينا توابت بالدهن توابت بالدهن وصبغل الأكل وإن لكم في الأعما لعبرة نصفي مما في بطونها ولكن فيها منافع كثيرة ولكن فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء مسلك فيها من كل زوجين زوجينثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون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 اين غيره افلا تتدقون وقال الملأ من قومه الذين كفوا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 صرني بما كذبون قال عما قليل إلا نادمين فأخذت الصيحة بالحق فجعلناهم ثائأا فبعد للقوم الظالمين ثم انشأنا من ادْهِمْ قُرُونًا ما مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكِرَةً كُلَّمَا جَاءَ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا نوسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان لا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عليا فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوا وما فكانوا من المهلكين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 وإني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمره بينهم زبرا كل حسب لديهم فركون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين وقشية ربهم مشفقون والذين هوا بآيات ربهم يؤمنون والذين هوا بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة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 يُقْبِلُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا رفيهم بالعذاب إذا هم يجئون لا تجئه اليوم لا تجئه اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آيات تتلع among you فكونتم كبيرين به سامر تهجرون أَفَلَمْ يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسوله فهم لهم مكنون ام يقولون به جنة بَلْ جَاءُوا بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُ بِذِكْرِهِمْ فَهُوَ عَن ذِكْرِهِمْ أم تسألوا خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناه بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا بعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو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 I'm فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا فَتَعَالَى عَمَّا عم يُشْرِكُونَ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾ رَبِّ مَا يَعِدُون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ عَلَاهُنَّ نُرِيَنَّ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا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 سهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نا شیب <تصفيق> قوی عباده يقولون يقولون ربنا آمنا فوف إنّه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فوف لنا وارحمنا وأنت خير روحنين فاتخذتمهم سخريا فاتخذتمهم حتى انثوكم ذكرين وان منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين قليلًا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالوا الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالوا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم مَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْءُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُرْءُ خير <تصفيق> راحمي